فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما مِنْ من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولن الباب ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم